لمن م ت ت ه امي إلى السطائف بواسطة بحديث أ ربه بيت امي ما أ ح ل ا ه ا كيف البيت يكون لا أ ع ر ف لولاها أنسى حتى نت حتى لكن ل انسى أ ا ا وكما ترعانا والله سنرعاها ه هي ن س أ حتى نفسي لكن لا أ ن س ا ه ا وكما هي ترعانا والله سنرعاها أ م ي ربه بيت أ م ي ما أ ح ل ا ه ا كيف البيت يكون لا أ ع ر ف لولاها أنسا نفسي حتى لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاه